فإذا كانت طويلة لربما قسمناها وإذا كانت قصيرة لربما ذكرنا لها فائدة أخرى تعامناها بفائدة أخرى فائدة اليوم يعني مهمة جدا هي الفوائد كلها مهمة ولكن فائدة اليوم تتعلق بماذا؟ بمن يترجم لهم الذهب في الميزان الحافظ الذهب كما لا يخفاكم أن الله عز وجل جمع له الرجال ووضعه في كفه فجعل ينظر إليه فيجرح ويعدل ويوثق سبحان الله يعني حتى قالوا عنه سيرفي الرجال وقل نظيره وعقمت النساء أن مثله ولكن سبحان الله هناك أيضا من له اطلاع وكعب كبير في علم الرجال في زماننا لكن كما يقولون كما قال ابن مالك في ابن معطي هو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة فمما يحكيه شراح خلاصة ابن مالك أن ابن مالك عندما أراد أن ينظم ألفيته المعروفة بالخلاصة بدأ ينظم قال يعني ذكر أن ألفيته فاقت ألفية ابن معطي ثائقة ألفية ابن معطي ألفية ابن معطي قالوا فرأى في المنام ابن معطي فقال له بلغني ابن معطي كان قد مات بلغني إنك تنضم ألفية قال نعم قال إلى وصلت قال إلى مكان كذا وكذا قال طيب زين قال فلم يستطيع لم يستطيع فائقة ألفية ابن معطي قال له أتم بالبيت فسكت قال والحي قد يغلب ألف ميت والحي قد يغلب ألف ميت قال فعلم أنه ابن معطي فتأدم معه قال وهو بسبق الحائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في الدرجات الآخرة هو سبق لي إلى الفضل ولذلك نحن نتمم ما سبق إليه سلف الصالح، وكما يقول الشعر لا نقول إلا معادا، يعني ما قيل، ربما الإنسان يبتكير ويبدع ويذكر أشياء، لكن نقول تجارب غيرنا، ولا ربما يقوم الواحد يزيد إضافات، وكما قال علي بن أبي طالب زيادات قد تكون في بعض الأحيان مفيدة، وفي بعض تكون إفسادا للورق والحبر كما قال سيدنا علي وغيره ينسب لعلي وينسب لغيره قال العلم النقطة ما كثرها إلا الجاهلون معنى هذا أن نقطة يأتي واحد مثلا يشرح هذه النقطة ثم يأتي واحد أيضا ويشرح الشرح ثم يأتي آخر ويشرح الشرح والعقول للأسف تتأخر عن الإدراك فكل مرة تريد أن تشرح لي شخص ما هو مشروح فيكثر ماذا؟ ينتفق العلم مع أنها فائدة مختصرة مهمة جدا واضح؟ عندنا اليوم كتاب الميزان كتاب الميزان ولذلك طالب العلم بلا ميزان لا يزن شيئا ولكن مع الميزان لابد من لسان الميزان الميزان ولسانه أنتم تعلمون الميزان له كفتان وله لسان فلا يمكن أن يكون الميزان مستقيما بدون بدون لسانه هل يمكن؟ لا يمكن مستحيل فلذلك قالوا لسان الميزان ولو أتمه قالوا لو أتمه الحافظ لكان آية وقال حتى إن الحافظ قال لو ألفه مستقلا دون أن يتتبع الحافظ ذهبه كان أفضل على كل بالجملة لسال الميزان لنا إليه عودة اليوم عندنا فائدة الميزان ميزان الاعتدال أنا أسألكم سؤال ميزان الاعتدال ألفه الحافظ ذهب لماذا ألفه لماذا هل ليترجم فيه للضعافة أم ماذا أم حتى للثيقة هل فهمتم السؤال الحافظ ذهب ألف الميزان وهل تأليفه للميزان جمع فيه الضعافة فقط لا يذكر فيه الثقات ولا يذكر فيه الحفاظ ولا يذكر فيه الأئمة أم ماذا فهمتم السؤال فهمت السؤال ما هو الجواب عندكم ها يذكر فيه الحفاظ الأئمة وضعف ليش؟ إنه من اسمه فهم ذلك ميزان لاعتيدا في نقد الرجس ما قلت شيئا، ها؟ لماذا؟ ميزان لاعتيدا ميزان لاعتيدا إيش معنا ميزان لاعتيدا؟ ميزان لاعتيدا افهموا هذا جيدا كتبه الحافظ ليترجم فيه لمن تكلم فيه فإن كان بحق أجابه وإن كان بباطل نردده واضح هذا إنما كتب هذا الكتاب لماذا ليترجم لأناس طارة طعنوا فيهم بدون وجه حق وطارة طعنوا فيهم بحق وإلا مثل ميزا الاعتدال يظن البعض أنه ألفه ولماذا للثقات وهذا خطأ ويظن البعض أنه, أنه ألفه لي ليذكر فيه الثقات والضعفاء ومن قيل فيه صدوق وما إلى ذلك هذا أيضا خطأ ولكن لا بد من ماذا من القول بأنه ألف الميزان ليترجم فيه لمن تكلم فيه أو تكلم فيه سواء كان بحق أو بباطل فإن كان الكلام فيه بحق ماذا يفعل الذهبين أيده وإن كان الكلام بباطل رده واضح لا أزيد أكثر من هذا، هاه؟ واضح، واضح فقير، هاه؟ طيب إذا كان هكذا إذا كان هكذا فمثلا ذكر فيه علي بن المديني وهل تعلمون من هو علي بن المديني؟ علي بن المديني بل ذكر فيه الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف وصاحب التفسير بل ذكر فيه ماذا أقول لكم إمام الرجال يحيى ابن معين ذكر فيه يحيى ابن معين بل ذكر فيه أبا سلمة موسى ابن إسماعيل التبو ذكي الثقة أخرج له الستة ومع ذلك ذكره ركزوا معي جدي علي بن المديني خلاص هذا الرجل جوز القنطرة على من القصة التي بأنه وافق ابن أبي دؤاد في أشياء هذه قصة لا تصح أصلا ونحن تكلمنا حول هذه القصة كما تكلمنا أيضا في مقيل قيل على أن يحيى بن معين عندما أرسل له لماذا يحيى بن معين صرأ أموال وطعام وقبل الطعام ولم يقبل الأموال ثم لما سئل عنه لأن عندما جاء الباب وكان غنيا جاءه علماء أصحاب الأموال وأصحاب المناصب إلا ابن معي فأرسل له سلطة وأموال كثيرة وأرسل له طعام كثير فقبل الطعام ولم يقبل الأموال فلما سئل قالوا بأنه لين فيه العبارة لم يضعف لين فيه العبارة قال طعامه طيب ولكنه حديث عن فلان ليس بطيب أو عبارة هكذا إن شاء الله سيأتي الكلام أو تكلمنا على هذا في المهم الشاهد عندنا الحافظ الذهب ذكر أنه قال لينا فيه الكلام والقصة فيها مقال والقصة فيها مقال كان أنه قال أيضا بن أبي دؤاد لجأ إليه إلى علي بن, بن المديني وذلك أنه مرة حاور الإمام أحمد في مجلس السلطان وغلبه وجاء الإمام أحمد بحديثه فقال له أجب يا أحمد بن آبي دعال فقال يا أم المؤمنين أرجعني حتى أنظر في الرجال والرجل لا يعرف الرجال بينه وبين علم الرجال وخير والإحسان فذهب إلى علي وقال يا علي وصرف له كل مكان قد منع من حقه وعطاه أموال كثيرة وقال إنه مسألة الظهر فماذا تقول في فلان قال في هذا الحديث فيه أعراب بول على عقبه فيه أعراب بوال غدا تم المجلس أيضا جلسة الحوار فقال يا أمير المؤمنين يستدل بحديثه أعراب بول على عقبه فقال الإمام أحمد فعلمت أن هذا لا يعرفه إلا علي فضرب على ماذا فالإمام أحمد كان قد ضرب على حديثه كما يقال ولكن ومع ذلك حديثه موجود وإنما يذكره في بعض الأحيان دون أن يصرح دون أن يصرح هذه القصة فيها مقال هذه القصة فيها مقال بل علي بن المدينة عندما ذكر على الإمام أحمد قال سئل عن الإمام أحمد قال أتسألني عن أحمد إمام السنة ثم قال امتلاه الله فخرج كالإبرز ذهب صافي قال أما نحن في رواية لكنها ضعيفة كفرنا ورجعنا إلى الإسلام لكنها ضعيفة وفي رواية أنه قال نحن لا نصبر كما يصبر الإمام مالك قال الإمام أحمد لأنه ضرب وصبر أما هم لا يصبرون فالشاهد علي بالمدينة إمام الآئمة ويكفي أن الإمام البخاري رحمه الله يقول ما استصارت نفسي أمام علي من قط إلا استصارت نفسي أمام إلا أمام علي بن المديني يذكره الذهب لماذا يذكره هل يذكره لكونه ضعيفا لا يذكره ليذب عنه ما قيل فيه يذكر أيضا أبا سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي لماذا يذكره وثقة العلم قال ليذب عنه بل يحيي بن معي نفسه يذكر بل أيضا عبد الرزاق يذكر وهم أئمة فطاح الجبال فيقول حتى في أبي سلمة الذي طعن في نخراش وطعن في نعقدة وهم رافض رافضة فيقول يحيى بن معين انظر ماذا يقول في أبي سلمة يقول ما رأني أحدا إلا ارتبك خاف إلا أبي سلمة إلا أبي سلمة يعني معنى أنه كان واثق النفسي كان واثق النفسي فالإنسان إذا كانت معلوماته يعني متصيد هكذا، فيخشى من أي واحد عنده معلومات أفضل منه، وهذا يحيي ابن معيين يجلس معه يقول ما رأيت مثله، فيذكر الحافظ الذهبي أبا سلمة ركزوا ماذا يقول؟ لماذا في الميزان؟ يذكر أبا سلمة وماذا يقول؟ يقول لو خراج تكلموا فيه؟ تكلموا في من؟ تكلموا في الإمام الثقة يقول تكلموا فيه يذكر أيضا موسى موسى بن إسماعيل هو هذا اللي هذا إيش اسمه موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقرة التبوذك و يقول الحافي الذهب عندما يقول لأنهم تكلموا فيه قبله يقول لم أذكر أبا سلمة لنين فيه لم أذكر أبا سلمة للين فيه يعني لا لكونه لين لينا لا لكونه لينا ذكرته لكونه ضعيف لا لكن لقول ابن خراش فيه ماذا قال في ابن خراش اسمعوا الإمام الذهري لم يسكت إنما غضب للذب عن هؤلاء الأئمة لأن الرافد لا يستطيع أن يأتوا مباشرة يعني لا يعني المعتدلين منهم لأن فيهم بعض المعتدلين ولهذا تسمع بأحيان رافضي خبيث ثقة في الحديث رافضي قد تجد ثقة في الحديث يعني هذا يقول مثلا ابن خراش ابن خراش يتكلم في أبي سلم ماذا يقول؟ يقول صدوق وتكلم في الناس فيه صدوق وتكلم الناس فيه من هو صدوق؟ معناه أن حديثه أقل وأحوالي أن يكون حسناً لا يمكن أن يكون ثقAIL الله إذا كان له شواي، عفوا صحيح، إلا إذا كانت هناك شواي. فيقول صدوق تكلم الناس فيه، واضح؟ من قال هذا؟ الرافضي بن خراش. فانظروا إلى إلى ربي الحافي الذهبي. لتفهموا أنه ذكره لا لكونه لينا، وإنما ليذب عنه. فيقول قلت لعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافض تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافض صحيح هذا هو الذب وعندما ذكر واضح هذا تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي وعندما ذكر ابن عاقيل ابن عقيل عندما ذكر ابن عقيل علي بن المديني في الضعفة للأسف ذكر علي بن المديني في الضعفة فقال الحافظ ذهبي كما سبق الباريحة أفما لك عقل يا عقيلي أفما لك عقل يا عقيلي تعمد إلى جهابذة الإسلام ثم تضعفهم سبحان الله عندما تقرأون السير في بعض الأحيان بعض اللهجات يستعملها الحرف الذاب كأنه يتكلم مع شخص يناظره يناقشه وكأنه عايش. بس أتريد أن تقول كذا وكذا. لو قلنا لك كذا وكذا فاكان نقاش شيء جميل. فيقوله أثما لك عقل أثما لك عقل يا عقيلي تعمد إلى جهابنة الإسلام ثم تضعفهم فإذا ذهب هؤلاء. فمن يقوم بالحديث سبحان الله انظر إذا ذهب هؤلاء فمن يقوم بالحديث ومن هذه الناحية قال العلماء الرافضي إذا ثبت أنه ثقة فلا نترك حديثه من أجل ماذا بدعته بل نأخذ حديث النبي نبي صلى الله عليه وسلم لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بدعته هذا في حالة ما طبعا وغالبا سبحان الله لن يوجد رافضي روى حديث الأول استقل به لابد أن يكون هناك أئمة كبار من أهل السنة روى هذا الحديث فالحافظ ذهبي قد يذكر الأئمة الأجلاء لماذا يذكرهم لأنه مسبوق لأنه مسبوق ذكرهم ابن عادي ذكرهم آه العقيلي آه؟ ذكرهم العقيلي وربما يذكر الراوي ويقول لا مغمز فيه لولا أن فلان ذكره ما ذكرته لا مغمز فيه يعني لا طعن فيه لا يستحق أن يطعن فيه لولا أن فلان ذكره لما ذكرته واضح؟ وربما يذكر الراوي لأنه جرحه أحده فيذب عنه يذب عنه يدفع عنه وربما يذكر الراوي لأنه جرحه أبو الفتح الأزدي ربما جرحه أبو الفتح الأزدي محمد بن الحسين فماذا يقول حافظ ذابي؟ انظروا أسلوه يقول له هذا الرجل أحسن منك يا أبا الفتح هذا الرجل أحسن منك يا أبا الفتح فإذا صيانة العلم قبل صيانة الناس صيانة العلم أو لا يقدم صيانة العلم ولكن الأدب مع العلماء هذا الرجل أحسن منك يا أبا الفتح يا أبا الفتح في بعض الأحيان تجد يقول هذا الرجل أحسن منك يا أبا الفتح الأزدي استيقظ وأنت مضعف كما في المحمدين هذا سيئتنا إن شاء الله ما قل فيه في المحمدين وأنت مضاعف كما في المحمدين إذن الرجل لا مغبز فيه إذن لماذا أنت تطعم فيه وفي بعض الأحيان مثلا إذا رجعتم إلى ترجمة أحمد بن فورات في الميزان أو في هذه معروف بكنيته كنيته أبو مسعود الرازم هذا حافظ ثقة ذكره النعادي فيقول ذكر النعادي فأساء فإنه ما أبدى شيئا غير أن ابن عقده روى عن ابن خراش ثم يقول وفيهما رفض وبدعة من؟ ابن عقده وابن خراش وفيهما رفض وبدعة ثم يقول ذكر كلام ابن خراش يقول إن ابن الفرات يكذب عنداً إن ابن الفرات يكذب عمدا فيقول ابن عادي لا أعرف له رواية منكرة لا أعرف له أنت تقول يكذب وأنا لا أعرف له رواية منكرة وهو يقول إنه يكذب عمدا فلما قال لا أعرف له رواية منكرة الحافظ ذهب يقول في ميزان فبطل قول ابن الخراش فبطل قول ابن الخراش فالرافضة لا يوثق به ولذلك العلماء قالوا يقبل حديث الخارج ولا يقبل حديث, حديث الرافض لماذا؟ لأن الرافضة دينهم الكذب التقية كذب وليس التقية العروفة يعني ودينهم التقية وفي أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله أن علي ولي الله ثم مباشرة تقية التقي مباشرة عندهم من أركان نسمى فمثلا الرافض عندهم يجوز للرافضي أن يغتصب مرأة السنين ويجوز للرافضي أن يأكل أموال السنين ويجوز للرافضي أن يغتال السنين ولا يجوز للرافضي أن يصلي على السنين وأن يصلي خلف السنين وأن يقبر في مقبرة السنة ولذلك الخبيث ما يسمى عندهم ياسر الحبيب الخبيث يقول ينبغي ماذا تطهير العرق السني تطهير عرق السني فأنا والله أتمنى مجرد أمنية هذا الذي يسب في أمنا عائشة ويجمع الناس حوله والخبيث له أموال جمع الأموال من السذج وهو ملياردي ملياردي فلذلك يطعن في أصحاب رسول الله ويقول نحن أبناء علي الكرار وهم أبناء عمر الفرار ويلعن أبا بكر ويلعن عمر ويلعن أمنا عائشة لعنه الله وقبحه الله وما رحم فيه مغرز إبراه والله أتمنى أن نراه وقد فعل به ما فعل بالخبيث في مصر فيقول عدو الله يطعن في ينبغي أن يكون هناك عرق سني ينبغي أن يطهر لا يبقى على وجه الأرض عرق سني بل الخبيث كما يقول غيره من رافلة يقولون عالي هو إلهنا عليه وإلى هنا، فإذا لا يؤمن الآن، هناك رافضة، فقال العلماء الأصف فيهم الكذب، لكن هناك من الرافضة لا يكذبون، يدل هو أقرب التقوى فلذلك قبل العلماء الحديث، والخار الخوارج لا يعني إذا كان هم من كذب عندهم كافر، إذن كيف يكذب؟ ولكن يقول هذا كما يقول الذهبي لكن قال الحفظ إنه حجر وقد ثبت. أن هناك خوارج كذبوا، أن هناك خوارج كذبوا. كيف؟ قال لي واحد من الخوارج تاب إلى الله، وقال كنت أكذب. إذا وقعت له نازل يكذب ويأتي بحديث ويقول حدثنا فلان ويكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم. هذم الخوارج الأصفي ملاكذبون، إلا قل هذا هذا الناري. أما في زماننا فالخارج من أصحاب الغلو. والرافع يكذبون والله يتصل بك ويقسم لك الأيمان المغلظة ويكذب ويتصل آخر ويكذبه يتصل آخر ويكذبه ويقسم أيضا الأيمان المغلظة وقد جربنا عن الكذب عنه فإذن الله المستعب الله المستعب فالمهم الشاهد يذكر قال سمعت أحمد ابن محمد ابني سعيد يقول سمعت ابن خراش بكسر الخاء يحلف بالله أن أبا مسعود أحمد ماذا يفعل من الفراط, من الفراط يكذب متعمدا ويقسم على ذلك هذا الذي قال ابن خراش هو تحامل على أبي مسعود تحامل واضح ومفلوح وأبو مسعود ليست له دواية منكرة بل هو من أهل الصدق والحفظ كما يقول حفظ ذلك هو من أهل الصدق والحفظ باختصار لو تتبعتم هذا في ميزان الاعتدال لو وجدتم أمثلة كثيرة وميزان الاعتدال في الحقيقة وكتاب لا يستغني عنه الباحث وكتاب لا يستغني عنه طالب العلم إذا أراد أن يطرعرع في علم الحديث هذا الكتاب كما قلت لكم الميزان بلسانه ومع تهذيب التهذيب ومع الجرح والتعديل ومع تاريخ الكبير سيرى ما لا يخطر بباله في مسألة العدل وفي مسألة العلم وفي مسألة التنعام ولا تلتفت إلى ماذا؟ إلى الرافضة وإلى الشيعة الشيعة ماذا فعلوا؟ طعنوا في في حبيبنا معي وطعنوا أيضا في الميزان قال كل من يجرح يجرح المبتدع طعنوا فيه ولذلك قالوا بيتان قالوا في كفة لا تقول كفة هذا الكف قل كفة في الكف في كفة الميزان ميل راجح عن مثل ما في صورة الرحمن آه فاجز بخفض نصري وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان خبثاء ويقصدون به ميزان كتاب مل كما قال الشيخ موقفر رحمه الله قال بل تكسر شوكة الرافضة والتشيع ولسنا نقول كما تقول الأشاعر والحنفية فعلا شوكة الرافضة نبغي أن تكسر ولا نقول كما يقول أيضا تلمله السكي حيث طعن في قالوا بأنه إذا ترجم لحنبليين لم يبالي وإذا ترجم لحنبليين أطلق عنايا القلم في ترجمته هذا غير صحيح هذا ما فيه عد ومع أنه شيخه ويقول بأنه استفاد منه ولولا كما قال درقوا اطنع المسلم لولا ما راح ولا جاء لولا الذهبي السمك ما راح ولا جاء في علم الحديث لا يساوي شيئا ومع ذلك طعن فيه لأن صفح الله المشرى المعتقد واحد أشعري قح وثاني سلفي قح فلذلك لا يلتفتوا إلى هذا فلذلك رد عليه الشوكان في كتابه القيم البدر الطالع رد عليه في البدر الطالع فقال لا ولكن الرجل شاء قل قلبه ماذا بحب علم الحديث فإذا ترجم لمحدث أطلق عنان القلم في ترجمته وإذا ترجم لغير المحدث لم يبالله أو به هذا صحيح يعني كل إناء بما فيه ينضح كل إناء بما فيه ينضح عندما يكون رجل محدثا ماذا يفعل عندما يتكلم على محدث يتوسع في ترجمته لكن عندما يتكلم على واحد مثلا واحد طرقي واحد مبتدع واحد ومع ذلك, ومع ذلك عندما يأتي إلى ماذا إلى الجاحر معتزلي خبيث ومع ذلك يقول العالم الفصيح المبدع يعني ما شاء الله أعطى أوصف كبيرة ويأتي إلى رازع كيف يصفه فلذلك على هذا الزعم نقول بأن الإمام الحافظ ذهبي أنصف في ميزانه غاية الإنصاف فذكر من طعن فيهم بعض الناس بدون حجة وذب عني. فلذلك لو سئلتم لماذا ألف الميزان قولوا ألف الميزان ليرجح الكفة إذا كان من أصحاب الباطل فعلاً تعرفي وإذا كان من أصحاب الحق ماذا فعل؟ رد ودافع عنه رد ودافع عنه ولذلك الباحث ربما يجد في تهذيب التهذيب قول الحافظ فلان روى عنه فلان وثقه ابن حبة فلان روى عنه فلان وثقه ابن حبة الباحث ينبغي أن يرجع إلى ماذا يرجع إلى الميزان ضروري يرجع إلى الميزان فإذا رجعت إلى الميزان ماذا تجد تجد فيه القول الفصل يقول لا يعرف ما روى عنه إلا فلان لا يعرف ما روى عنه إلا فلان هناك فرق دقيق بين العبارات فرق دقيق حافظ في تأليب يقول روى عنه فلان ووسقى وبنحبة نحط Marvel روى عنه فلان واحد من الرواcis روى عنه فلان ووسقى وبنحبة ياتي الحافظ به وماذا يقول لا يعرف ما روى عنه إلا فلان أنت عندما تكون مبتدئا وتأخذ تهذيب الكمال تهذيب التهذيب عفوا تأخذ وتجد فيه الترجمة يقول روى عنه فلان وبعدين ماذا يقول ما وثقه إلا من الحبان إذا تقول آه هذا حديثه سيكون صحيحا وثقه من الحبان عنه فلان وفلان من هو إمام الآئمة هذا الذي روى عنه إمام الآئمة لكن عندما ترجع الميزان ماذا تجد ماذا يقول فيه لا يعرف ما روى عنه إلا فلان لا يعرف ما روى عنه إلا فلان فلذلك قلنا لكم هو كتاب ما ينبغي أن يستغني عنه طالب العلم ما ينبغي أن يستغني عنه طالب العلم هذا باختصار بفائدة اليوم ولعلنا أطلنا وهذه الفائدة في الحقيقة كان ينبغي أن نتوسع فيها أكثر ولكن حتى لا نضيع الوقت أكثر ما ذكرنا كفاية طيب تفضل بسم الله يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان آه باب الماء الذي يغسل فيه أو به شعر الإنسان أو شعر يقال شعر بفتح العين ويقال شعر بسكون العين يعني يجوز فيه إيش؟ يجوز فيه وجهان الوجه الأول ما هو؟ الفتح الوجه الثاني ما هو؟ السكون طبعاً سبق لنا في البارحة. تكلمنا على ماذا بارح تكلمنا على ماذا لقد ها؟ على أن الماء كان ينبع أو ينبع أو ينبع ينبع من ماذا من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل ورد أنه كان هناك قربة من الجلد كان فيها نقطة من الماء وضع فيها النبي يسف أسبوعه واستنبطنا منه أحكاما ففار الماء وتوضأ الناس جميعا واغتسلوا وملأوا قربهم وكانوا زهاء أو في اللواية بغير زهاء بغير شك ثلاثمائة أو أربعمائة أو خمسة عشر مائة ها؟ خمسة عشر مائة واضح 15 مائة كلهم توضأوا وشربوا و... إذن لاحظتم هنا فهنا ذكرنا فيما سبق ونسينا أن نذكر مسألة مهمة هذه يذكرها الفقهاء مسألة المياه أفضل المياه بالتغطيل من هي أفضل المياه بالتغطيل يقولون مثلا في المياه عندما يذكرون يذكرون إيش يذكرون ماء زمزم يذكرون ماء زمزم بالدرجة الأولى ولكن قالوا الصحيح إن أفضل المياه الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة الأولى يليه ماء زمزم يليه ماء الكوفر يليه ماء مصر الفراط ثم باقي الأنهر ولهذا الصيوطي عندما ذكر تكلم عن الماء الذي ينبع أو نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيتين وهما بيتان الشافعية منهم من البيتين استنبطوا أن ماذا؟ استنبتوا أن أفضل المياه على الإطلاق الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق ثم ماء زمزم ثم ماء الكوثر وطبعا لا نريد يعني لعلنا نصل إلى هذا يعني هل ماء الكوثر هو ماء الحوض؟ لا الكوثر غير الحوض ثم متى يكون الكوثر؟ متى يكون الحوض؟ هل بعد الدخول إلى الجنة أو في المحشر؟ يعني هذا سيأتيكم إن شاء الله ولذلك قال وأفضل المياه ما قد نبع وأفضل المياه ما قد نبع يعني أفضل المياه هي؟ ما قد نبع بين أصابع النبي أو وأفضل المياه ما قد نبع بين أصابع النبي المتبع، اكتب هذا. وأفضل المياه ما قد نبع بين أصابع النبي المتبع. واضح؟ وأفضل قل قل بيت وأفضل المياه ما قد نبع. ها؟ بين أصابع النبي المترف. مترف. يليه ماء زمزم فالكوساري. ويجوز زمزم. يليه ماء زمزم والكوساري أو فالكوساري. يليه ماء زمزم فالكوساري. فنيل مصر. فنيل مصرى أو مصر. ثم باقي الأنور. فنيل مصر أو مصري ثم باقي الأنواع. هذه ذكرت هذا الدين البيتين لأن البارحة كان الوقت ضيق فلذلك لم نذكر البيتين لم نذكر البيتين وكما سبق البارحة أن تكلمنا عن الماء المستعمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل يعني وضع أسبوعه في الماء نعم تابع الآن واضح يعني عرفنا إيش هي عرفنا الماء عرفنا الماء إيش؟ الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم المياه أفضل مياه. أفضل مياه. الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب باب الماء الذي يوصل به شعر الإنسان شعر الإنسان باب الماء هنا سيتكلم على حكم المياه المياه التي يغسل بها شعر الإنسان فلماذا عقد المصنف لماذا عقد هذا الباب ليبين أن الماء الذي يغسل بها شعر الإنسان طاهر هذا هو يبين أن الماء الذي يغسل به شعر الإنسان طاهر لأن طبعا المغتسل عندما يغتسل قد يقع في ماء غسله ماذا يقع؟ يقع من شعره. ضروري يقع الشعر فلو كان نجسا لو كان الشعر نجسا لأنه منفصل لتنجس الماء بملاقاته لتنجس الماء بملاقاته ولكن غايته التقاء طاير بطاير ولذلك لم يثبت في دواوين السنة ولا الصحاح ولا المساند ولا الأطراف أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك بعد غسله تجنب سقوط الشعر في الماء بل كان يخلل أصول شعره صلى الله عليه وسلم كما سيتكون إن شاء الله في في الغسل كان يخلل أصول شعره لماذا أقول لكم هذا؟ تنبه جيد لأن هناك من قال بأن شعر بني آدم كيف هو؟ قالوا نجس بل أخبث من هذا بعض الشافعي قالوا شعر النبي نجس حتى قال بعض علمائنا القائل لو كان حيا حيا ينبغي أن يقتل أو أن يعزر ينبغي أن يقتل أو أن يعزر فلو قال أي شعر لكان هذا مذموما فكيف بشعر النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك استنبط العلماء أن شعر العادي وشعر الحيوان غير المأكول المذكر على أن فيه خلافا تعلمونها شعر غير غير مأكول عفوا الحيوان غير مأكول أو شعر غير شعر الحيوان غير مأكول مثلا أكرمك الله الحمار الكلب البغل الخنزير الأصل في شعره خلاب بالعلماء خلاب بالعلماء هل هو نجس؟ فقالوا ننظر هل تحله الحياة؟ فإذا كانت تحله الحياة يتنجس بالموت إذا كانت تحله الحياة يتنجس بالموت فأنتم هذا؟ يعني إذا كان هو حي شعره وطهر لكن إذا مات يتنجس في إشكال أن فقالوا الأصحي كما عند الشافعية عند الشافعية أنه ينجس بمال، بالموت وليس بالحياة أنت تركب على الحمار بدون برداء بدون أو على البغم أو الحيوانات أخرى هل معنى أن شعره نجس طبعا أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل المعروف في شعر الكلب وشعر الخنزير لا الآن خليك أكرمكم الله في الحمار والباق شفعي ماذا قالوا؟ قالوا شعر الحيوان غير المأكول بالتركية ماذا يكون؟ يكون شعره نجساً بالموت يكون شعره نجساً بماذا؟ بالموت ولكن الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا الخلاف في المسألة الخلاف في المسألة كيف؟ أنتم تعلمون أن ابن المنذر عنده كتاب الإجماع قالوا لا تحلو الحياة فلا ينجس بالموت لا تحلو هناك من قال تحلو الحياة وينجس بالموت فقال لا تحلو الحياة ولا ينجس بالموت ولا بيننا فصل معناه بيننا فصل سقطت ولذلك أجمعوا هكذا يدكر هو وليس كل ما ذكره بأنه إجماع يسلم له أجمع على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية لكن هذا الإجماع يوافق عليه هناك خلاف بسيط لا يمتفتئنه من بعض المبتدئة لذلك قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرة إلا خلاف لوحظر من النظر يعني ما يجز من شعر الشات قال أجمع العلماء قاطبة يعني معروفون طبعا أنه طاهر هو حي الحيوان حي يعني الشات حي وجزوا شعره ماذا قالوا قالوا بأنه طاهر طاهر ولكنهم في نفس الوقت أجمعوا على لا قبل أن نتكون إجماعاً آخر الذي قال لا ما جزء من شعر الشياه نجس قال لا يمكن أن يكون طاهراً إلا بعد بعد غسله إلا بعد غسله فالشاهد أن شعر شعر شعر الحيوان يعني مثل الشياه طاهر أدري لكنهم أجمعوا على أن ما قطع من الغنم ومن الإبل وغير حي فهو نجس ما قطع من أعضائهم أو من أعضائها جاءوا إلى الشاك مثلا وقطعوا عضوا من من الأعضاء أي أكل وإي حيا أي أكل لا يأكل هو نجس هو نجس فلذلك قالوا هذا هو الفرق بين هذا هو الفرق الذي دل عليه كلام الأئمة بين ماذا؟ بين اللحم والشعر واضح في إشكال؟ بين اللحم والشعر فالأجزاء هي تتساوى مع حالة الموت وحالة الحياة كيف؟ ركزوا معي هذه المسألة الأجزاء تتساوى مع حالة إيش؟ الحياة وحالة الوفاة إيش معنى هذا هذه بسألة فقهية ولكن أنا حتظ أن أنبيع عليها جيدا النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إيها من دبيع فقد طهر هل لم تفعتم بإيادها الجلد يعني يدبع وصوحه طهر وشات ميمونة المعروفة وقصة قصة طويلة إن شاء الله ستأتي فالشاهد عندنا الشاة إذا ماتت حتف فيها لم تذبح ماتت كيف هي طاهرة للنجسة؟ نجسة على الراجح نجسة على الراجح واضح؟ وما قطع وهي حية كيف هو؟ العضو الذي قطع وهي نجس على الراجح والشعر الذي يجز ما حكمه؟, حكمه طاهر على الراجح هذا هو الذي ذكره العلماء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمون ماذا قال ما قال يا رسول الله هي ميتة رأى هم يجرونها شاة ميتة فقال هل تفعتم بها فقال يا رسول الله هي ميتة قال إنما حرم أكلها صلى الله عليه وسلم ما الذي حرم فيها حرم أكلها طبعا أنا لا أريد أن أتقل في التفسير أيضا في آخر حياتي وآت نها عن ذلك أو شيء من القبيل هذا كله سياتي إن شاء الله لأن معنى أن ما يؤكل من أجزاء الميت لا يحرم الانتفاع به أم يحرم هذه مسألة أخرى الشعر ينتفع به ذكاؤه ماذا دباغه أيما إيهاب دبغا فقطة هذا ذكاته ذكاء الإيهاب ماذا دباغه نكات الإيها دباغه واضح أما ما أزيل بحز أو نورة تعرفون نورة نورة نورة ما أزيل بحز يعني هناك آلة تزيل تجز شعر الغنم ما أزيل بحز أو نوره أو حرق أو نور أو حرق من صوف ووبر وزعب هنا ماذا نفعل ريش يعني ريش وشعر هذا ما حكمه حتى ولو كان مثلا من الخنزير القول أو المسألة فيها خلاف قالوا حتى ولو ما أزيل بحزن أو ما أزيل بجز ما أزيل بجز نسميه الجز ماذا نسميه نحن؟ ماذا نسميه؟ جز الغنم جز شعر الغنم محمد يقول ماذا يسميه عنده؟ الجز لاحظ إذا أزيل بجز أو نورة أو طبعا أحرق من صوف أو شعر قالوا حتى شعر الخنزير حتى شعر الخنزير هل حكمه طاهر أم نجيس؟ هل حكمه طاهر أم نجيس؟ وسواء أزيل قبل الموت أو بعده أزيل قبل الموت أو أزيل بعد الموت أو بعد النطف إذا نتف أو بعد النطف أو أزيل عن الأصل من تفمعه أو أوزيل عن الأصل من تفمعه كثير من العلماء يقولون طاهر حتى ولو كان شعر الخنزير وبعضهم قالوا حتى قضية الدبغة حتى ولو كان جلد الخنزير ولذلك الآن يصنعون ماذا يصنعون؟ ألبسة ويصنعون أحذية بجلد الخنزير قال لأنه جاء عموم أيما وأي من ألفاظ العموم وجاء أيضا كل إيهاب كل كل من ألفاظ العموم كل من ألفاظ العموم يقول لك أعطيني دليل على أنك تستخرج هذا ولذلك عطى عنده فتوى تعرفون هذه الفتوى قال لا لا أرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحباب لا أرى بأسا أن يتخذ بها الخيوط والحباب لما سئل عن شعري الخنزيم وشعري كل يعني سواء كانت جزءة أو كانت بالنورة نورة يعني نسيت أنا ظننت أنني قلت لكم مثل غبرة مثل غبرة فتوضع في الماء ثم يزبي الشعر تضع مدة تبقى مدة ثم ذلك تصب عليه الماء فيها أنواع تصب عليه الماء يزيل الشعر والآن تباع في الصيدليات يعني على شكل بو يعني يعملها الإنسان تحت الإطقوشين من قبل يتركها مدة ثم تزيل الشعر وال الشافعي كانت كان يقول من يطيق ذلك يعني النتف أحسن لكن كان يقول من يطيق هذا إذا أعطاء من هو أعطاءنا إذا أطلق أعطاء من مرادبي ابنه بيرباح إذا أطلق إذا أطلق ها إذا أطلق, أطلق. أطلق فالمراد به ابنه أبي هذا معناه مسألة الشعر الذي تكلم عليه الحافظ هنا في الترجمة ماذا قال في الترجمة باب باب, يش... باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان باب الماء الذي دقيقة باب الماء الذي يغسر به شعر الإنسان أو شعر الإنسان شعر الإنسان أو شعر الإنسان نعم صحيح هذا باختصار فيما يتعلق ب هذه الترجمة نعم تام هو الترجمة تحتاج إلى بحث أكثر من هذا ولكن فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله لأن فيها كلام طويل في المسألة فيها كلام طويل وكان نعم وكان عطاء لا يرى به بأس أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤور الكلاب آه وكان عطاء المراد بعطاء من هو عبي وركزوا معي جيدا في الترجمة وكان عطاء لا يرى به بأساً أن يتخذ منها أن يتخذ منها الضمير في لفظة منها علم ما يعود الخيوط يتخذ وثم أيضاً منها بدل من ماذا؟ هذه بدل بدل من ماذا؟ من لفظة به من لفظة به يغسل به شعر الإنسان الخيوط هنا جمعوا خيط والحبال جمع ماذا؟ جمع حبل ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الخيط والحبل؟ هل هناك بينهما فرق؟ نعم الخيط يكون رقيق والحبل يكون رقيق أحسنت بالرقة والغلبة الفرق بينهما بالرقة والغلبة مصطفى حين يسكت يسكت وهو يتكلم بما يفيد في بعض الأحيان يبالأحيان نعم هذا أكثر من هذا يعني هذه الآثار إذا أم فيها النظر التي ذكرها الحافظ ماذا يستفاد منها هذه الآثار التي ذكرها الحافظ البخاري أو الإمام البخاري أو أمير المؤمنين يعني ترى أنه يستفاد منها أنه يريد أن يتكلم على أن هذه الشعور يستفاد منها ما؟ وفيه أيضا هذه الترجمة أراد البخاري أن يرد على قول الشافعي رحمه الله تعالى وهذا قد نرد على من لا نبلغ عشرة معشر علمه هذا العلم كما يقول ملقين كيقول كي هناك أناس نرد عليهم ونحن لا نبلغ ما عنده من العلم ولكن الحق عزيز أحق أن يتبع لكن ينبغي أن يكون فعلا حق أن يكون هذا حق ما هو مجرد يعني ظنون حتى تتأكد ها أن يرد على الشافعي ماذا قال الشافعي إذا فهمتم ماذا قال الشافعي تعرفون هذه الترجمة الشافعي ركز معي محمد الشافعي قال إن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس إن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس وإذا وقع في الماء نجسه وإذا وقع في الماء نجسه طيب لو كان نجسا لما جاز أن يتخذ منه إيش الحباب والخيوط لأن الحباب ينشر عليها ماذا ينشر عليها الغسيل وينشر عليها اللاح وينشر عليها فلذلك قالوا أن إن البخاري أراد بهذه الترجمة رد على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يلا تابع. وقال عطاء بن أبي رباح وكان عطاء بن أبي رباح لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط, الخيوط والحبال الكلاب وسؤر الكلاب وسؤل وسؤل الكلاب وممرها. وهذا سيأتيكم إن شاء الله فيه. كأنه قال باب سؤر الكلاب وممرها في المسجد. هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى هذا طبعا ورد بأسانيد أخرى وسيأتينا إن شاء الله المسألة سؤر الكلاب ومسألة ماذا آخر وهذا سبق حديث لكن سيأتي أكثر من هذا وأن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول في رواية تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون مفروش. هنا استدل من استدل على أن الكلاب ليست نجسة منهم الإمام مالك ولذلك قالوا الماء الذي ولغ فيه الكلب يكره استعماله وشربه ومن أراد أن يشربه أو يتوضع به لا يثمعه عند المالكية عند المالكية وأحد مشايخنا رحمه الله تعالى كان يقول لنا عبارة يقول الإنسان أمير نفسه إذا كنت تستطيع أن تشرب من هذا الماء توضأ به الماء إذا ولغ فيه الكلب تستطيع أن تشربه هل فيكم أحد يستطيع أن يشرب منه الجواب لا إذن كيف لا تستطيع أن تشرب منه وتتوضأ به قد تقول لي ماء البحر ماء البحر يمكن أن يشربه الإنسان طالما شربه الناس بخلاف ماء هذا نجس على الراجح ها؟ لأن النبي عليه الصالح يقول إذا وضغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا في رواية الثمانة أولاه النبي التراب في رواية الثانية فليعفره بالتراب نصوص كثيرة في هذا ولكن الملكية عندهم مكروه فقط قال مثله مثل ماء الهر إذا شرب الهر قال ورد في أثر لكن الهر يعني من الطوافين عليكم إنها من الطوافين عليكم حديث المعروف آه نعم تابع وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به ها إذن هذا هو إذا ولغ الكل... الكلب في إناء ليس له وضوء وضوء يعني الإناء ليس له وضوء قال الزهري إذا ولغ هذا قال الزهري هكذا ذكره يعني الزواري سبق لكم هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاع وغيره نه ورواه أيضا ابن عبد البر في التمهيد من طريقه ومن طريقه رواه بسند صحيح لمن يرجع منكم إلى التمهيد إذا <تصفيق> ولغ يعني الكلب في بعض الروايات قال إذا ولغ الكلب وفي بعض الروايات هدف الكلب إذا ولغ في إنام ليس له وضوء غيره أو غيره يجوز غيره. آه يتوضأ به يتوضأ به هذا طبعا قلنا معنى يتوضأ به إذا ولغ الكلب في إنام أحدكم شر شرب ما فيه كيف يتوضأ كيف يتوضأ يتوضأ به هو شرب ماذا يتوضأ يعني يتوضأ بالباقي بالماء الباقي الذي فضل عن الكلب الماء الذي فضل عن الكلب تتوضأ به وهذا طبعا هذا قال يتوضأ به أي بالباقية أو بالبقية يتوضأ بالبقية فهذا طبعا قلنا غير صحيح لأن احتى إذا جعل حكم شعر آدمي وشعر وسؤر الكلب سؤر الكلب جعله طاهر من يتوضع به إيش معنى هذا؟ ولذلك سيأتي ان شاء الله الحديث وما في المسألة لهذا قال ولم يجد غيره ولم يجد غيره قال بعض العلماء هذا الذي ذهب إليه من الزهري هو الفقه بعينه هذا الذي ذهب إليه الزهري هو الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجد ماء وقد وجد ماء فتيمم وهذا الذي بقي عن الكلب ما ولما ما ماء ما لكن في النفس منه شيء فقال بعض العلماء يتوضأ منه ويتيمم لاحظوا يتوضأ به ويتيمم ولكن هذا لا يظهر هذا لا يظهر لأن الثوري قال بأن الأخذ إذا أخذنا به يكون الأخذ بدلالة العموم فيه فدلالة العموم يكون فقل إذا أخذنا بدلالة العموم فيه يكون فقل في وهذا هو الذي تضمنه أو تضمنت الآية فلم تجد ما أن ما أن إيش هي نكرة. نكرة في السياق نكرة في سياق النف ماذا تفيد تفيد العموم النكرة في سياق النفط تعم هل تخص لا تخص إلا بدليل نكرة في سياق العموم أو في سياق النفط تفيد العموم ولا تخص إلا بدليل ولا دليل القلب، وإذا تنجيس الماء بولوغ الكلبي، المتفق عليه أم غير متفق عليه؟ غير متفق عليه، غير متفق عليه، وإن كان القلب يطمئن إلى أنه لا يتوضع فيه ولا لا يشغب ولا يشرب، لأن في نفس شيء من لأن في نفس شيء من ماذا؟ من طهوريته، والبعض إذا فعل. الأمر يعني يبقى أنه في سعة والصحيح يقال الماء الذي يشك فيه لأجل اختلاف العلماء كالعدم الماء الذي وديه مسألة قاعدة فقهية الماء الذي يشك فيه لأجل اختلاف العلماء كالعدم فماذا نفعل هنا؟ نفعل الاحتياط الاحتياط للعبادة أولى الاحتياط للعبادة أولى واضحنا طيب فإذا الطاهر الطاهر يجوز التوضع به مع وجود غيره إذا قلنا بقول المالكية والصحيح أن الاحتياط أولى لا يجوز التوضع به ولا استعماله ولا استعماله بخلاف المستعمل ما المستعمل هذا الماء المستعمل من شخص طاهر هذا شيء آخر وأما ماء الذي شرب فيه البغل فهذا يتوضأ به شرب منه الحمار هذا يتوضأ به لأنه من الطوافين عليه ثم العلماء قالوا هذا بالجواز باتفاق للأحناف قالوا يكره البغل عندهم يكره وما الصحيح أنه يتوضأ به وهذا لأن عندهم النوع النوع الخامس عند الأهل المشكوك، وزاد بعضهم السادس المكره. المشكوك فيه عند اختلاف علماء كالعادة. والاسلم الآخر بالاحتياط في في العبادة. الاسلم الآخر بالاحتياط في العبادة. واضح؟ طيب بقي لنا المكره. المكره هو ما الذي شرب فيه البغ؟ هذا إن شاء الله سيأتيكم في ماذا؟ سيأتيكم في المرشد المهم إذن ما هو الأولى في الماء الذي ونغ فيه الكلب؟ الأولى أن يراق ويتيمم إذا لم نجد لأن الاحتياط للعبادة أولى والمشكوك الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء يرد ولكن لا تفسق من خالفك وأما فإن لم تجدوا ما فهو مطلق الماء أما فإن لم تجدوه فإن لم تجدوه في ركاء فيا شاذ ذا شاذ نعم وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجد ما فتيمنوا أي نعم هذا كما قلنا لكم هذا لو لو صح هذا لو صح لو صح هذا الفهم ولكن عرض هذا الفهم ب بأقوال أخرى ذكرناها لكم والمصنف ذكر هذا ليرد لي وأما الكون كون صور الكلام سيأتي حكم سؤر الكلاب وسيأتي أيضا ما جاء في بقية من البقايا سؤر الكلاب يعني بعد أن يشرب الكلب ما يبقى في الإنى الظاهر أن ما ذهب إليه الحافظ في الفتح هو الأولاء ها؟ نعم وهذا ماء وفي النفس منه شيء. أما البعض قاس قاس الماء الذي ولغ فيه الكلب الذي مثل الماء الذي شرب فيه الهر وهذا مخالف طبعا. تعلمون أن الهر يعني طبعا في أحاديث أنه أمال لها الإناء. فنظرت قال مالك تنظر إلى ابن ابنة أخي أو قال قال إن من الطوافين على كل الطوافات وذكر أن النبي فعلها ذلك والأحنا فيقولون أيضا هذا لعاب لعاب الهر مكره بل الأحنا عندهم قول على أن لعاب الكلبي ولاهر لعاب الكلبي ولاهر مكره معناه معناه مكره معناه أن أنه أن أن لعابه مطاع قبل أنه من سائر الحيوانات قال وما من سائر الحيوانات فإذا كان من سائر الحيوانات فمعنى أنه يكون ويش كيف يكون لا يكون حرام يأكله يكون مكروها كغيره ما من سائر الحيوانات ولذلك من يقرأ في كتب المالكية أيضا يرى أن الكراهية احتقال ويكره الأسل فيه فيه والشرب مكروه فقط معنى لو استعملته لا بس لو استعملته لا بس بل الشخر أكثر من هذا يعطفه على الطاهر في مختصره والكتاب مختصاً قليلاً هو المعتمد في الفتوى عند المالكية حتى سبقاً قلنا لكم بأن البعض قال وقد حوى مئتي ألف مسألة نتقن ومثلها للمفهوم فقالوا هو عطفه على ماذا؟ إذا رجعتم من المختصر أي شرح أي شرح؟ قال والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه نحطم والحي وعرقه ودمعه عرق الإنسان طاهر دمع الإنسان طاهر، لعاب الإنسان طاهر، مخاط الإنسان طاهر، هذه كله. ثم ذكر الحيوانات وذكر من هو لو أكل نجس. مخاط الإنسان طاهر هذا عند السنة جميعا. كما أن الملك طاهر إلا عند الملك يقال إنه نجس. ركزوا معي جيدا في مسألة. احترض علي قال مني ولي دبي وخلي قبيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمنياه كيف يكون النجس؟ وما تفرع منه نجس يمكن أن يكون نجس تعال الله عن ذلك علوم الكاميرا ومخاطر إنسان ونذى أسبق أن ذكرت لكم قصة تقرؤونها في كتاب الدعوة إلى الله في اقتار مختلفة لشيخنا الدكتور تقديل الهلالي رحمه الله تعالى تقديل هلالي عنده مناظرة الآن سلت, سلت من الكتاب المناظرتان سلّت من الكتاب وطبعت مستقلّة. يقول ليس من عادتي أن يدخل في النقاش والمناظرة. قال وكان في العراق في الموصل. قال فكان هناك خطة ليستدرجوه للمناظرة. ركزوا. قال فنادني واحد بعد أن خرج من المسجد صلى وصلى العصر وخرج. قالوا يا شيخ تعالى تشرب معنا كأس شاي. قال فدخلت وإذا بي وجدته شخص معمنا صار يسأل أسئلة. قالت مع ذلك تبين لي إنه رافض. قال فصار يسأل وهم خطة خططوا لي أن يناظر هذا الشيخ وهو يفرم المناظرات قال لكن إذا وقعت في ذلك استعنت الله عليه. قال وإذا بي الرجل كان يسأل وأصبح الآن مناظرة قال فدخل الشياء قال التفتت إلى الخارج رأيت أهل السلم قال فقال أحدهم يعني ذكرت عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها فقالوا عبارة تملأ الفم كما يقول قبحهم الله قالوا عائشة قال, قال قالت أمنا عائشة قالوا عائشة تأكل غائطها يعني بعبارة يعني أنا قال ثم ذكر المني قال أنتم أهل السنة تقولون أن المني طاهر قال نعم هذا هو الصحيح لأن نبيه خلق النبي يسوس وصمه الأنبياء والصالحون وكلا, وكلا وكلا قال الشيعي نظر إلى أصحابه فقال بوقاحته وقلة حيائه قال لا اذهبوا اذهبوا إلى هناك املأوا له هذا الكأس المغربي بالمني وعطوه عطوه هذا الكأس من المني ليشربه لأنه طاهر قال لك ضحكه. فقال له الدكتور تقدر إلى لي أنتم الشيعة تقولون إن المخاط طاهر قالوا نعم المخاط طاهر فقال التفت إليهم قال اذهبوا إلى ذلك المكان واملأوا الكأس بالمخاط وعطوه لشيخكم لي ليشربه قال فبؤيت الذي كفر يعني إذا كان المخاط أنتم تعلمون قصة أمنا عائشة في المني كانت تفركه إذا كان يابساً وتغسله ربما بالإذ ربما يخرج النبي فيه البقع وثم أيضاً قال مثل المخاط ما عبد الله بن عباس وغيره قال مني مثل المخاط الإنسى إذا كان في الصلاة وحسره المخاط يفتح كذا جسمه يم يمخط إذا لم يكن عنده ما يمخط به إذا لم يكن عنده مندي معنى أن هذا طاهر فإذن لماذا ذكرتنا هذا ذكرت على أن الشيخ لم يذكر هذا إنما عطفه على الطاهر فعطف حتى إذن ما يتعلق بالكلب على الطاهر فلذلك الصحيح يقال إن الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس وليس طاهر لماذا إذا كان ثم أيضا الأصل أن الكلب نجس كله أن الكلب نجس كله حتى شعره وسيأتي ما قيل في مسألة الشعر يتسامح في ماذا في الكلب الذي يكون للصيد أو للحراسة أو للرع للغنم أما غير هذا فمن اقتلى كلبا لغير هذا فتدرى كم يسقط في اليوم ها قرات من عملي وهذا سيأتينا إن شاء الله ها هذا سيأتي إن شاء الله كما سيتنا إن شاء الله قضية بيع الكلاب هل إذا كان البيع إذا كان مثلا ثمن الكلب ثمن الكلب خبيث ثمن الحجاب لا تخلص الصدر وثمن ثمن العاهرات المشكلة أن المغربية قالت بأن المغرب ينتعش بالدعارة ما هذا؟ قلب حيا والله الناس إذا ذهب الحياء ذهب كل شيء دعارة تعيش بها البلاد ما هذا زينة ما هذا قبحكم الله دعارة وتقولها بدون حياء لا حول ولا قوة إلا بالله كما قالوا لأبي حنيفة لما قالوا يعني ما حكم من بنى مسجدا بمال حرام من بنى مجد بمال حرام هل يجوز تجوز صلفي؟ وطبعا هذه تحكي عن أبي حنيفة وأبو حنيفة معروف على أن بل الجمهور يصلي في المسجد الذي بني الحرام إلا عند الحنابلة وعند الضائرين من باب عصى وصحة فقال فقال بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق ثم ذكر العاهر التي كانت تزني وتتصدق ككافلة الأيتام من كد فرجها لكن الويل لا تزني ولا تتصدق كانت تزني وتأتي بالأموال وتكفل أش الأيتام لكن الويل لا تزني ولا تتصدق وأنت كذلك لكن الويل لا تزني ولا تتصدق فالله المستعان على كله إذن نقف هنا الأصف في مثل هذه القضايا تحتاج إلى نص صريح ونص النبي صلى الله عليه وسلم صريح نص صريح لهذا نقف هنا ونتابع غدا إن شاء الله ما بقي وسنذكر إن شاء الله أيضا حديث الذي ذكره في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم على أن بعض الحناب الأبع عفوا بعض الشافعية قالوا بماذا؟ ماذا قالوا؟ بأن شعر... قالوا بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم نجس نجس حتى إن بعض العلماء قال هذا لو كان في زماننا وكنا حاضرين لا إما قتل وإما يعذب وصياتي إن شاء الله أو هذه خليها إن شاء الله القصة المعروفة التي ذكرها الأئمة أن أحده قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولي المات انتفخ بطنه وكلام طويل في المسألة هذه إن شاء الله لعل لها وقت خاص في علم الرجال وكادوا أن يقتلوه جاء يعني خصمه جاء خصمه هو دافع عنه من العلماء معنا أنه خصمه فقال له أيها الأمير هذا إمام المسلمين وهذا كذا وهذا كذا والكلام الذي قال قال به بعض العلماء ودافع عنه وذبع عنه لما قال له اذهب إلى فلان يدافع عنك قال له اجلس والله ستقتل فلهذا أقول فيما ذكرنا كفاية والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته